هل تجوز الصلاة في مكان تقام فيه شرائع غير المسلمين من اليهود والنصارى نعم يجوز ذلك ما لم يكن أمامك صنم أو نحو ذلك من الأمور الشركية أما مجرد المكان وحتى لو كان في يهود أو نصارى أو في عمر رضي الله عنه تعرفون صلى في الكنيسة فهذا جائز ولا بأس به الصلاة في الكنيسة جائز وهي معبد النصارى والله أعلم المهم لا يكون أمامه وقت الصلاة منكر وتكون الأرضية طاهرة يقول